الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا وجدنا أَنَا عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ من نذير إِلَّا قَالَ مترفوها إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا على عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال اولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون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 وَمَن يعش عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقيض لَهُ شيطانا فَهُوَ لَهُ قرين وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ الْيَوْمَ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 قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون ونادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تحتي وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ خير أَفَلَا هذا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبين فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون